وَإِنَّ لَهُ طَلَلًا مِنَ الْمَرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُزًا فِي الْعَابِدِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ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 فهو كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقطين فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون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 يفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون تصفى البنات على البنين.